الله اكبر الله اعز من خلقه جميعا الله اعز مما اخاف واحذر اعوذ بالله الذي لا اله الا هو الممسك السماوات السبع ان يقعان على الارض الا باذنه من شر عبده فلان وجنوده واتباعه واشياعه من الجن والانث اللهم كلي جارا من شرهم جل فناؤك وعز جارك وتبارك اسمك ولا إله غيرك